بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطالب وما أدراك ما الطارق النجم فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بين الصلب والتوائب إنه على Yo, Matt O'Brien, والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وَمَنْ غُوَى فِي الْأَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ وَأَكِيدُ